وَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ أَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُوهُ رِيَاحٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا